إِلَيْهِ يُرَدُّ الْأَمْرُ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامٍ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عَنْهُمْ مَا مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ من مَحِيصٍ لَا يَسْأَمُ மிஅவீ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرا لا يَقُولَنَّ هَذَا لَهُ لَا يَنقُولَنَّ هَذَا لَهُ وَمَا أُنْزِلَ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ جِئْتُ إِلَى رَبِّي لِي عِندَهُ لَلحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيٍّ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاك بعيد سنريهم آيات ثباتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو ألم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء she